وشركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تقافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم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 وتقول وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة ولا تكون من المشركين من الذين فرقو دينهم وكانوا شيعاء من الذين فرقو دينهم وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فرحون